وقال حدثني عن مالك عن عطاء ابن أبي عبد الله الخرساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال ثم قال احلق هذا الشعر وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به يعيد مالك رحمه الله حديث كعب بن عجرى للمرة الثالث ويروي بسنده عن رجل قال لقيني شيخ بسوق البرمئ بالإيش؟ الكوفة البرم جمع برمه. والبرمه إناء من الفخار يطبخ على النار أو من الطين يطبخ على النار حتى يصير إيش فخار مثل القدره كما يقولون اواني خزفية على هيئة معهودة كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في لحم بغيرة قال غداء فقدموا له خبزا وخل قال وما لماذا خبز وخل وانا ارى البرمة تفور على النار ليش خبز خل وانت ليش البرمة تطبخ فيها قالوا هذا ليس يصلح لك لانه لحم تصدق به على برير يعني وانت لا تأكل الصدق محل الشاهد وانا ارى ليش البرمة على النار قال لا هو عليها صدق ولنا منها هدية بس تبغتم تمنحرمونا منه عشان نصدق عليها لا لما تصدق به عليها امتلكته فهي تهديه لنا ما تصدق علينا احنا تهديه لنا وجز لنا الهدي اذا سوق البرم يعطينا هذا الحديث نوع من الحياة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي كما كنا نعهد في المدينة كان أيضا سوق البورم سوق الشراب والزيار تحصل سوق مستقل سوق النحاس القدور مستقل سوق المكانس مستقل سوق السمن مستقل سوق الجبن مستقل سوق العياشة إلى الآن مستقل كانت السلع والأصناف متميزة وزيادة على هذا لكل سلعه شيخ إذا حصل خطأ من صاحب مهنة من تلك المهن على شخص آخر عادي ذهب واشتكى إلى شيخ الصنع وهو الذي يحكم على الخطأ على من وكان مريحين المحاكل إذا كان هناك الفران لهم شيخ السجاية لهم شيخ وهكذا كان منظم في المدينة أسواقها ومهنها وأعمالها وكل مهنة مسؤول عنها شيخها لانه يعرف عاداتها ويعرف تقاليدها وما هو الصحيح من الخطأ فاذا حصل خطأ او سوء تفاهم بين شخص مواطن وبين صاحب متنة كان الحكم في ذلك شيخ الصنعة او شيخ المهنة اذا الاسواق كت متميزة وهذا قد يساعد المواطن على اذا اراد اشتري شربة والزير ما يروح يدورها في سوق القماش يذهب الى سوقها وهكذا الحبوب سوق الحب سوق التمارة الان تسمعون باب التمار كان فيه التمر لكن تمر الصدقة كان يجمع هناك ويوزع على المساكين الى غير ذلك اذا مر عليه شيخ بسوق البرم شيخ هذا هل تكون مجهول ويكون الحديث منقطع او الحديث متصل والشيق معلوم بعضهم يقول هو عبد الله بن معقل وبعضهم يقول هو عبد الرحمن بن ابي ليلى الذي صرح به قبل ذلك لانه هو الذي روى قضية كعب بن عجرة وبهذا يكون الحديث متصل وشيخ على انه مجهول قد علم وهو احد الرجلين عبد الله بن ماقل او عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال وذكر الحديث بان الرسول صلى الله عليه مر عليه وهو ينفخ تحت قدر لاصحابه القدر معروف ينفخ يعني يوقظ النار اذن هؤلاء محرمون وهذا يخدم أصحابه قدر لاصحابه هل هو قدره وفيه طعام لاصحابه او هو قدر لصاحب من اصحابه وهو يتولى العمل من اجلهم وهنا خدمه المسافرين وكما يقول الناس خادم القوم سيدهم وفي السفر تتجلى حقائق الأشخاص قد يكون سيدا في قومه اميرا في جماعته ولكنه خادما لرفقائه في السفر وهكذا سمي السفر سفرا لأنه السفر معنى النور أسفر الصبح لذي عينين أي ظهر وبان، فكذلك السفر يكشف عن حقيقة الرجال قد يكون في الحضر يجامل تراه في حسن الحديث ترى يتجمل بالشيء ما لكن عند السفر وعند المساعدة وعند الفزع وعند المشاركة في الطعام تظهر هناك المشاحة وتظهر المروءه وعدمها اذا هكذا كعب بن عجر ينفق تحت قدر لاصحابه والقمل يتناثر من رأسه ولحيته فأخذ بناصيه ورفع ونظر طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن فر تحت قدر ورسول اشجاب عند هذا اللي بن فر تحت القدر يقولون هذا من شأني وعادة المسؤولين الكرام يتفقدون من تحتهم يتفقدون من معهم فهو صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية او في عمرة الحديبية ما جلس في خيمته وترك الناس بل هو يتفقد اصحابه وممن تفقدهم كعب ابن عجرة فوجد هذه الحالة قمل يتناثر من رأسه ومن لحيته ورجل ينفق تحت قدرته فاخذ بشعر رأسه ورفعه ونظر في وجهه ها ذاك هوام رأسه اذا هذا من باب تفقد ايش الراعي لراعيته المسؤول لمن تحت يده وأنتم تعلمون قضية خالد رضي الله تعالى المثل الذي ضرب للعسكريين وللمسؤولين وعند الشدة يقولون تعلمون قضية خالد منحه الله سبحانه وتعالى ما منحه من شجاعه وحنكه ورأيه إلى آخره حتى قالوا ما دخل معركة وخسرها أبدا لا في الجاهلية ولا في الإسلام جاء في اخر حياته، وذكر عن حاله وعن نفسه كم فيه من طعن وكم كذا وها هو يموت موت البئر كما يقول للمسا في الميدان ما هي أم في از شبابه وما هي امنيتك يا خالد أم... الظفر والنجاح والفوز وكذا وكذا حصلت عليه غلبة الاعداء لانتصار في القتال وظفرت عليها ما هي امنيتك اللي انت تتمناها؟ ما قالش الخلافة ولا الإمارة ولا عمالة على قطر من الأقطار لا ليلة مطيرة شديدة البرد عاصفة الرياح أقوم فيها حارسا للجند تاليا لكتاب الله يتمنى هذه الليلة برد شديد ومطر نازل وهوى يحسف وكل واحد تحت خبائه وهو يقوم يدور يحرس الجند يستل تاليا لكتاب الله ما هو ترفيه بريء كما يقول بعض الناس هذا هو الترفيه الذي يرفه عن نفسه ويحيي ليله به وهو يحرس الجند في تلك الليلة فالرسول صلى الله عليه وسلم في, صلح في عمرة الحديبية اي صلح الحديبية نعم يتفقد أصحابه فوجد ممن وجد هذا الصحابي الجليل على تلك الحالة وذكر كعب قضية أنسك وأطعم و... ثم يقول كعب وقد علم صلى الله عليه وسلم أني ليس عندي ما أنسكه في هذه القضية قال صنف ثلاثة أيام. اطعم سته مساكين انسك شا مع انه يعلم باني ما عندي شاه انسك وليش جابلنا هذه القلب لما عندك السر اعنفسك واسكت لا ليبين لنا ان الحكم عام وليس خاصا به لو كان خاصا به لاقتصر له صلى الله عليه وسلم على ما يستطيعه ولكن ليكون التشريع عاما لكل كعب ابن عجر يأتي بعده لكل إنسان يأتيه هذه الحالة كل إنسان تأذى من هوام رأسه كل إنسان اللحقه اذى في رأسه بأي حال من الحالات واحتاج أن يحلق شعره إذا كان كعب ليس عنده ما ينسك يمكن غيره يحصل اذا حكم حلق الشعر ما هو عند الضرورة كفارته واحدة من ثلاث بينها صلى الله عليه وسلم وبيّن كعب بأن الحكم عام له ولغيره لأن الرسول يعلم من حاله أنه لا يستطيع أن ينسكشاه وما ذا قال او انسكشاه لماذا؟ لأن الحكم عام كما لو كان إنسان مريض ولا يستطيع أن يصوم يقول له صوم طب انت شايفني مريض ما لا يكون الحكم عام اذا لم تستطع انت غيرك يصوم لأنه كما جاء قولي لواحد منكم كقولي لعامتكم